بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ن في ادنى الارض وهم اذ بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد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 وكانوا بشركاء فانفين ويوم تقوم الساعه يوم الين يتفرقون فامم الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في موطئ يحبرون وامم الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا, ذا أنتم ثم إذا ذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا زأنتم زأ تخرجون ولو من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم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 فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من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 وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شعاء كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق, منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم